احسن الله إليكم قال وحيمه الله تعالى فصل ومن اصول اهل السنه والجماعه ان الدين والايمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وان الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه نعم و... هذا هو الاصل الايمان قول باللسان وعمل بالجوارح وما وقر في القلب هذا هو الايمان قول وعمل وتصديق ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصيه وهذا أمر طبيعي جدا الكل يراه في نفسه ترى نفسك في يوم من الايام حريصا على الخير تحب قراءة القرآن تحب دروس العلم تحب الصدقة يعني هذا زيادة إيمان وحين ترى نفسك متكاسلا ضعيفا لست حريصا هذا ضعف إيمان هذا أمر طبيعي جدا في الإنسان نعم وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخراوج بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال تعالى فمن في له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وقال سماه أخا مع أنه قاتل فلم يخرجه من الملة نعم وقال تعالى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 ولا الملي الملي يعني المسلم ولا يسلبون الفاسق الملي اسم, اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكوا الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايه زادتهم ايمانا نعم الفاسق يعني المرتكب الكبير لا يخرجونه من الايمان لا يقول انه ليس بمؤمن يقول مؤمن فاسق مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته نعم وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسوق السائق حين يسوق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يوفع الناس إليها إليه فيها أبصاهم حين ينتهبها وهو مؤمن ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم نعم لا يعطى الاسم المطلق لا يقال له إيمان كامل ولا يسلب منه الإيمان يقال له ليس بمؤمن مؤمن ناقص الإيمان لا يسبون عنه الايمان ولا يعطونه الإيمان كله ولكن يقول مؤمن بإيمان ناقص هكذا نعم